اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبكميات لا نحصي ثناءا عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك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 وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الي النار مصيرنا واجعل اللهم الجنه هي دارنا وقرارنا اللهم إنا نسألك معجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمه على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إث والفوز بالجنة, والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك من الخير كله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 اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وأعمالنا اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين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 اللهم قرب إليه البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه واصرف عنه بطانة السوء والشر والفساد إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم